بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عزوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو المجلس الرابع عشر في شرح كتاب أصول في التفسير لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى شرح وتعليق شيخنا أبي, أبي عبد الله خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى. وكان هذا المجلس, وكان هذا المجلس في, عشية في عشية يوم الأربعاء الثاني عشر من ربيع الآخر من ربيع للاخر من الآخر من جماد الآخر لعام الواحد والثلاثين بعد الأربعمائة ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى الاختلاف الوارد, التف... الاختلاف الوارد في التفسير في التفسير المأثور. قال رحمه الله الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى. فهذا لا تأثير له في معنى الآية. مثاله قوله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس قضى أمر. وقال مجاهد وصى. وقال الربيع ابن أنس أوجب. وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب. فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى هذا في معنى الآية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي الأنبياء والمرسلين. محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اتبعوا بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهنا بدأ المصنف الشيخ نوسيمير رحمه الله تعالى في ذكر ما يتعلق بأقسام الاختلاف التي قد ترد على من يشتغل بتفسير كتاب الله تعالى يعني بالنسبة للعالم أو طالب العلم الذي يقرأ في كتب التفسير يجد اقوالا مختلفة أحياناً في بعض وفي الكثير من الآيات. فما هو ضابط هذا الاختلاف بين المفسرين؟ هذا هو الذي بيانه الشيخ في هذا المبحث في فيما سوف نقرأ فذكر في القسم الأول أن يكون اختلاف في اللفظ دون المعنى يعني أن يعني يقوم المفسرون بتفسير كلمة ما في الآية على ألفاظ مختلفة لكنها متحدة في المعنى أو متقاربة قد تكون متراضفة أو قد تكون متقاربة لا يلزم الترادف من كل وجه ولكن في أقل الأحوال تكون متقاربة فلا تضاد بينها ولا, ولا اختلاف تضاد وضرب الشيخ مثالا بقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه فهنا قضى جاء ابن عباس أنه قال أمر قضى بمعنى أمره وعن مجاهد أنه قال وصى وعن الربيع بن أنس أنه قال أوجب ولو تأملنا وجدنا أن الاختلاف بين هذه الألفاظ اختلاف لفظ فقط أما المعنى فقريب متقارب فالأمر قريب من الوصية قريب من الإيجاب الناحية المؤدى أو المنتهى فقضى إذا قلنا أمر ربك هي بمعنى أو قريبة من معنى وصى ربك وقريبة كذلك من معنى أوجب ربك فأولى الأمر قريب ولا يؤثر في الحكم الشرعي قال الشيخ رحمه الله الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليه، عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع. مثاله قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه قال ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل وقال, وقال ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن وقيل رجل من اهل البلقاء والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كل كلها لأنها تحتملها من غير تضاد. أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد ويكون كل كل طول ذكر على وجه التنفيذ. نعم هنا في القسم الثاني. من أقسام الاختلاف الوارد في تفسير كتاب الله أن تكون الأقوال مختلفة في المعنى وفي اللفظ ولكنه ليس اختلاف تضاد، وإنما اختلاف متنوع و يعني مثل الشيخ بهذه الآية واتبع عليه نبأ الذي آتيناه آية ثنفا سلخ منها فأدبعه الشيطان فكان من الغاوين هنا اختلف فيها على الأقوال الثلاثة التي سمعناها الآن هذا الاختلاف ليس اختلاف تضاب فسو كان رجلا من اليمن أم كان رجلا من بني إسرائيل أم كان رجلا من أهل البلقاء هذا إما أن يكون أن يكون ما بالتنوع وأن يكون من باب الاختلاف في التعيين فقط والذي يظهر لي والله أعلم أن قول الشيخ هنا أن يكون كل قول ذكر على وجه التمثيل قد يصدق هذا أن يكون كل أن يكون كل قول هنا ذكره أصحاب هذه الأقوال كان على وجه التمثيل وقد يحتمل أمرا آخر ان هذا الذي بلغه يعني هو هذا الذي ولم يقصد التمثيل أن قصد أن هذا الذي بلغه في تفسير الآية من يكون بلغه من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكون بلغه عن واحد من أهل الكتاب إلى آخرين الشاهد أن هنا هذه الأقوال تحتمل النعم التمثيل نمثل بهذا على سبيل أن هذا المعين تنطبق عليه الآية تنطبق عليه الآية وإما أن يكون على سبيل أنه لم يبلغه في تفسير الآية إلا هذا وكذلك يقال كما بينا في أسباب النزول القبل قبل لا يعني ذكر هذا أن يكون هذا سببا في نزول الآية أن يكون هذا السبب يعني لا يعني أن, أن ابن مسعود لما قال هو رجل من بني إسرائيل قد أخرج هذا عن ابن مسعود ابن جرير في تفسيره بأسنين صحيقة أنه قال هذا رجل من بني إسرائيل وسماه يعني كما قلنا لا يعني أن يكون الأية نزلت من أجل هذا يعني من أجل هذا الرجل ولكن يعني يكون ذكر هذا الرجل من باب أن الآية تنزل عليه يعني تنزل على حاله ولا لا يلزم من هذا أن أن تكون نزلت من أجله لا. وأيضا يعني قد يصلح مثالا لهذا ما جاء في تفسير الطاغوت حيث اختلف العلماء في في تفسير الطاغوت الذي جاء في كتاب الله على أقوال عدة الذي يظهر أنه لا اختلاف تضاد بينهم، بل هو من باب اختلاف التنوع المؤدي إلى معنى مشترك. ففصلها عمر كما أخرج هذا ابن أبي حاتم عنه بسند الحسن بأن الطاغوت والشيطان، وفصله سعيد بن جبير أنه الكاهن، وفصله. غيره بأنه ساحر. وجاء عنه عن الإمام مالك رحمه الله وكذلك قال به ابن جرير أنه كل ما عبيد من دون الله. وقال ابن قيم الجوزية وكل ما عبود أو مدبوغ أو مطاع، هو كل من تجاوز حده من معبود أو مدبوع أو مطاع. هذه تفسير الذي يظهر على سبيل التنوع وليس على سبيل التضاط و... وبينها معنى المشترك وما قد ذكره الإمام مالك و... واتبعه عليه مجرير بأنه قال كل ما عبد من دون الله فالشيطان يعبد من دون الله وكذلك الكاهن الذي يعني يتنبأ بالغيب ها ف... ونصدقه العبد على هذا فإنه قد جعله أو يعني اعتقد في صفة من صفات إلهية والصفة صفة العلم بالغيب <تصفيق> وبهذا يكون عبده من دون الله من هذا الباب وكذلك ليش الساحر؟ فالذي يعني يعنينا أن أنه أحيانا توجد بعض بعض الآيات وهذا يرد كثيرا على طالب على طالب العلم إذا تعرض لتفسير كتاب الله. إنه يجد أقوالاً مختلفة في الآية هي إما أن تكون باختلاف اللفظ وما بينه في القسم الأول أو أن تكون باختلاف التنوع كما في القسم الثاني هنا وأصعب الأقسام هو ما سوف نذكره في القسم في التالي إن شاء الله بقى. قال رحمه الله <تصفيق> ومثاله الآخر قوله تعالى وكاسا دهاقا قال ابن عباس دهاقا مملوءا وقال مجاهد متتابعة وقال عكلمة صافية ولا منافاة بين هذه الأقوال والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا ويكون كل قول لنوع من المعنى لا. هنا ضرب الشيخ مثالاً آخر يتعلق بالقسم الثاني وأن يكون هناك اختلاف في اللفظ وفي المعنى ولكنه ليس اختلاف تضاد أيضاً هنا في قوليه ذهاقة هذه الأقوال التي قيلت في تفسير الآية هي لا هي, هي تختلف نعم من ناحية المعنى ولكن هذا الاختلاف ليس فيه تضاد. يعني يصلح أن تكون الآية بإحدى هذه المعاني إما أن تكون بمعنى يعني هنا ذهاق أن تكون بمعنى مملوئة أو تكون بمعنى متتابعة أو أن تكون بمعنى صافي. لا تضاد بين هذه المعاني وتحتملها الكلمة من ناحية لغة العرب الحزب الاختلاف بينهم ف فهنا كما يعني ذكرنا هذا الاختلاف في اللفظ وفي المعنى لا يؤثر في الحكم ولكنه يكون فيه زيادة في المعنى فكل تفسير يحتمل وجها والآيه تحتمل والأوجه كلها دون أن يحدث تضاد بينها وهذا كثير أو يعني يجده الطالب كثيرا في كتاب الله في كثير من الآيات وهذا من يعني من ساعة أو من من لغة العرب. القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزيل وما أهل لغير الله به فمن مضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم قال ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد في أكلها وقيل غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع بحل ما ذكر دفع الضرورة وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك ومثال ومثال آخر قوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن ثريدا فنصف ما فرضتم الا اي يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه في الذي بيده عقده النكاح والزوج وقال ابن عباس هو الولي والراجح الاول لدلاله المعنى عليه ولانه قد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا هو القسم الثالث من أقسام الاختلاف في التفسير أن يكون اختلاف في المعنى وفي اللفظ ولكن ليس من باب التمثيل وليس من باب اختلاف التنوع بل يصعب أن تحتمل الآية كلا المعنيين هنا لا سبيل لنا إلا الترجيح وضرب الشيخ مثالا بقوله تعالى ان محرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل الغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم هنا تفسير الوارد أو جاء قول قولان في تفسير هذه الآية ما جاء عن ابن عباس أنه قال غير باغ في الميتة ولا عاد في أكلها يعني لا يبغي بأكل الميتة بدون ضرورة ولا يتعدى قدر الضرورة إذا اضطر إلى الأكل منها آه. هذا القول الأول القول الثاني أنه قيل غير خارج على الإمام باغين اخذوها من البغي البغاء البغاء ولدين يخرجون على الامام على الامام الممكن ولا عاد اي ولا عاص بسفريه وهذا معنى بعيد بلا شك يعني, يعني لذلك رجح الشيخ الاول هذا هو بلا شك الشاهد ان هناك اختلافا هنا بين القولين لا يعني يصلح أن تجب أن, أن, أن تحمل الآية على كلا تفسيرين أو ال أو على كلا القولين فهنا طالب العلم يسعى أو العالم أو المفسر يسعى إلى الترجيح كيف يرجح هناك مراتب للترجيح يعني هي معروفة ومبسوطة في كتب أصول الفقه من هذه المراتب أن يبحث أولا في الدليل في صحة القولين هل صح الإسناد إلى قائله يعني إذا كان حديثا مرفوعا في اختلاف بين حديثين أو جاء حديثان مرفوعان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية وبينهم اختلاف تضاد أو يصعب الجمع هنا لا لنا إلى الترجيح أن نرجح بين الحديثين وكذلك قد يحدث هذا في أقوال الصحارب أن يرد قولان في تفسير الآية إما عن نفس الصحابي أو عن صحابيائي مختلفين وبينهما أيضا تضاد ولا وجه الجم هنا أيضا لا سبيلنا إلى الترجيح ف أول أبواب الترجيح أن تبحث في صحة الدليل أو في صحة القول. الصحة الإسناد, الإسناد إلى قائله فإن صح الإسناد إلى قائله في كلا القولين تلجأ إلى إلى المرتبة الثانية ما هو الأقرب إلى معنى الآية من ناحية المدلول. الذي تذل عليه الآية هنا حيث سياق الآية فهنا يكون الطرج غالبا هذا بلا شك لا يحدث في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يصعب أن تجد حديثين ورد عن النبي صلى الله عليه واله في تفسير آية بينهما تضاد فلإما أن يكون حديثا، إما أن يكون أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا وإما أن يكون ليس هناك اختلاف تضاد وإنما هذا التضاد جاء من فهم من فهمك أنت الشاهد أنه بعد صحة أو البحث عن صحة الاسناد نبحث عن صحة المعنى ونرى الأقرب لمعنى الآية فلو جاء عن صحابيين أو عن تابعين قولين مختلفين تبحث عن أقربهما لمعنى الآية كما في هذا المثل وهو أيضا من أشهر الأمثلة في هذا الباب آية الطلاق إن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ذهب نعم الشافعي رحمه الله كما في مثابير القديم وأبو حنيفة نعم إلى أن الذي بيده عقدة أنك أفهدي هو الزوج وذاب الشافعي في الجديد إلى أنه نعم إلى أنه ولي المرأة، سواء كان أبوها أو كان أخوها أو إلى كان عمها، أو كان عموها إلى أخير أحلى ولدي عليه جمهور المفسرين وما رجحوا الشيخون أن الذي بيده عقدة كحوز زوج وهذا سئذ من ناحية اللغة ومن ناحية المعنى معذرة لأن الذي بيده بلا شك عقدة عقدة أن, أن كحوز زوج والذي بيده الطلاق وإبقاء للزوج أما الولي فلا يملك فلا يملكه هذا ويملك فقط إتمام النكاح مع الزوج ولكنه لا يملك بعد ذلك أن يحل عقدة النكاح ليس بيده إنما الذي بيده عقدة النكاح والزوج فبلا شك هذا القول الراجح القريب إلى معنى الآية وهذا يعني واضح في الترجمة وقدروى حديث في هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقول الذي بيده عقدة النكاح والزواج أي صرح بهذا هنا ولا ولكن هذا الحديث قد جاء من طريق ابن لهيعة عن عمر بن عن عمر من عن أبيه عن جده وابن لهيعة متهم بصور الفظ وبالتدليس كذلك وكذلك قد اختلط لم احترقت كتبه الحديث لا يصح وهو ليس من رواية أحد من العبادلة الأربع عن ابن نهيعة فلا يصح الحديث ولكن يكتفى بالتعليل الذي ذكرناه في ترجيح القول الأول هو أن المقصود هنا الزوج وليس يأره قال رحمه الله تعالى: ترجمة القرآن. الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح. وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. و... <تصفيق> بدأ الشيكونة مبحثا آخر يتعلق بترجمة القرآن وهذا مبحث هام ومطروق خاصة في هذه الأيام الأخيرة لما كثر دخول العاجم من أصحاب اللغات الأخرى في الاسلام وحتاجوا إلى أن يعرفوا معنى أو معاني كتاب الله فصار يعني مبحثا ذا أهمية عندهم. فبين الشيخ أن الترجمة من ناحية من ناحية اللغة يطلق على عدة معاني. هذه المعاني تدور حول البيان والإيضاح. يعني بقال ترجم أيبيّن أو أوضح. ولذلك كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يأتي بالقيامة يسأله ربه ليس بينه وبينه ترجمان. آه. ليس هناك من يترجم أي يوضح أو يبين كلام الله لهذا العبد ولا ما ولا كذلك ما يعني يوضح يبين كلام العبد. بل إن الله عز وجل يسأل عبده مباشرة ويحاسبه مباشرة بدون وسيط وبدون ترجمان بينهما وهذا يجعل العبد يجعل العبد في رهبة من هذا اللقاء أن يحاسبه ربه مباشرة دون أن يكون بينه وبينه ترجمان آه أي مبين أو موضح فليعده فليعد كل واحد منا لهذا اللقاء الإعداد. الإعداد المناسب له آه. وهذا من ناحية اللغة ومن من ناحية الاصطلاح ف... فرجح الشيخ أنه بمعنى التعبير عن الكلام يعني الذي يعني يتكلم به الشخص أو الذي يكتبه بغض النظر كان مقولا أو كان مكتوبا بلغة أخرى وهذا يعني أفصح أو أفضل من قول بعضهم نقل الكلام من لغة إلى أخرى وهذا كما قال الشيخ في شرحه لأن الكلام الأولى ما نقل ولكنه عبر عنه فليس مجرد نقل بل هو تعبير ولذلك يقال عن تفسير الأحلام بالتعبير لأن الأحلام أو لأن الرؤى تكون عبارة عن أمور يراها النائم ليست مفهومة يقوم المعبر بتأويلها أو بتعبيرها أي بتوضيحها وبإيضاح المقصود منها أي نقلها من اللغة الغير مفهومة إلى لغة يفهمها البشر لأن الأحلام هي عبارة عن أمثال يضربها الملك هذه الأمثال لا يحسن فهمها إلا من يعني عنده دراية بأصول علم التعبير فلذلك يقال انه علم التعبير فعبّر هي بلا شك أبلغ من نقل نعم حروفه ترجمه للقران وقال رحمه الله وترجمه القران التعبير عن معناه بلغه اخرى والترجمه نوعان احدهما ترجمة حرفية وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. الثاني ترجمة معلوية أو تفسيرية وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب مثال ذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فالترجمة الحرفيه أن يترجم كلمة كلمات هذه الآية كلمة كلمة فيترجموا إن ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. يعني هنا بين الشيخ رحمه الله تعالى أنه ترجمة أي ترجمة القرآن إلى أي لغة أخرى أي تعبير عنه بلغة أخرى سواء كانت إنجليزية أو كانت فرنسية أو كانت لاتينية أو كانت عبرية إلى أخيره على نوعين إما النوى الأول الترجمة الحرفية يعني ترجمة حرفا حرفا أو يعني ترجمة كلمة كلمة و نوى الثاني وه... ولكن قبل نعم قبل أن ننتقل على الثاني نوضح المقصود بالترجمة الحرفية يعني أن يأتي إلى المصحف مثلا إلى الآيات فيكتب بجانب كل كلمة عربية ما يقابلها من اللغة الأخرى فمثل الشيخ في شرحي بجاءة في اللغة الإنجليزية معنى كم يعني وعيب هذه الترجمة وعيب هذا النوع من الترجمة أنه يراعى فيه ترتيب الكلمات، وبلا شك ترتيب الكلمات في اللغة العربية يختلف عن ترتيبها في أي لغة أخرى، وكل لغة لها نسق معين في سياق الكلام أو سياق الكلمات، ولذلك هذا يعني يصعب أن يكون من يعني ضبط صحة المعنى. إنه إذا جاء إلى كل كلمة كلمة ووضع بجانبها معناها في اللغة الأخرى سياق الكلام في نهاية الأمر أو الجملة قد لا تكون مفهومة باللغة الأخرى بالترتيب الحرفي هذا لأن ترتيب الكلمات في اللغة الأخرى يختلف وكذلك مع اختلاف الضمائر واختلاف يعني طريقة ال ترتيب الجمل من حيث الفعل, الفعل والفاعل والمفعول به والحال والصفة هذه لا أوضاع في كل لغة تختلف عن اللغة الأخرى، فبلا شك هذا الترتيب ترتيب أو ترجمة الحرفية يعني يعتبر يعني لا فائدة منه بل يعني لا يصح أصلاً لا يصح أصلاً أما القسم الثاني يترجم معنى الآية كلها أي يأخذ المعنى الإجمالي للآية ثم يعني يترجمه إلى اللغة الأخرى هذا أقرب هذا أقرب وهذا هو الذي عليه العمل أن تكون الترجمة للمعنى الإجمالي للآية لا تكون لكل حرف حرف على حدة ولا, يكون ولا تكون الترجمة لألفاظ كتاب الله ها لأن ألفاظ،, ألفاظ، لأن ألفاظ الآيات يتعبدوا بتلاوتها فإذا ترجمت إلى لغة أخرى إنه لا يتعبد إلى الله بتلاوت هذه الألفاظ باللغة الأخرى إنما المقصود أن تفهم معنى الآية ها وهذا المعنى يعني يسهل أو يصلح أن تنقله إلى أي لغة أما اللفظ يصعب بل قد يستحيل أن تجد لفظا يقابل اللفظ في لغة العرب بكل من كل, المع... كل النواح بل في الغالب يكون هناك يكون هناك شيء من الاختلاف ولا واليسير بين لفظ العربي ولفظ الإنجليزي أو الفرنسي الأخير فلذلك الذي عليه العمل والذي لا يصلغ غيره أن يقوم المترجم بأخذ خلاصة أو إجمال معنى الآية الصحيح ثم ينقله أن ينقل المعنى وليس لفظ الآية إلى اللغة الأقرى من ناحية الإجمالية وهذه تسمى بترجمة المعنوية قال, قال الشيخ رحمه الله تعالى حكم ترجمة القرآن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 وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها ثالثا تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. هنا الشيخ ذكر الأسباب التي من أجلها منع العلماء من الترجمة الحرفية للقرآن قد غيّننا شيئا من هذا في كلامنا السابق وما ذكرناه يعني قد يعني أو يعني يتضح من كلام الشيخ هنا كما ذكرنا يصعب أن تجد مفردات اللغة العربية كما هي أو على المعنى نفسه من كل الأوجه في اللغات الأخرى هذا يصعب بل قد يستحيل في كل كلمة كلمة فالتماثل بين اللغات يعني يصعب لأنه لا كل لغة تختص بألفاظ وبتراكيب لا توجد في اللغة الأخرى نعم قد يكون المعنى قريبا ولكنه لا يعني يعطي المعنى الكامل الذي في اللغة الأخرى خاصة كما بينا أن الفاظ القرآن يتعبد بها إلى الله عز وجل فلا يصح أن يتعبد إلى الله بمعاني ناقصة وبألفاز ليست كاملة من ناحيه المعنى الذي قصده ربنا سبحانه الذي تكلم بهذه الكلمات فهذه الآيات هي كلام الله فكيف نترجم كلام الله عز وجل بلفظه إلى لغة أخرى هذا لا يصل وإنما الترجمة تكون للمعاني فقط هذا يصل أما الألفاظ فلا هذا ممنوع ويعني و... باب مغلق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 تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. وعلى هذا، فالترجمة الحرفية إن أمكن إن تحسن في بعض الكلمات فهي ممنوعة الشرع. اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه من يخاطبه من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. وأما الترجمة المعنوية للقرآن، فهي جائزة في الأصل، لأنه لا محذور فيها، وقد تجب تكون، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. <تصفيق> كما بينا أن الترجمة الجائدة هي الترجمة المعنوية ونقل المعنى المجمل للآية وبين الشيخ أن المنع في الترجمة الحرفية لا يعني, يعني أنه, أنه يعني لا يوجد من ناحية الحسية آآ لترجمة بعض الكلمات من اللغة العربية للغات الأخرى وتكون بالمعنى نفسه ولكن المشكلة في التركيب في تركيب الكلمات وكذلك في بعض الكلمات على, على الإفراد سواء كانت مفردة أو كانت مركبة لكن المشكلة الأكبر في التركيب تركيب كلمات تركيب الكلمات في اللغة العربية على نحو ما وعلى نسق ما يصعب أن أن تترجمه إلى اللغة الأخرى على المعنى نفسه، بل قد يجسّم اختلاف، ولذلك منيع من الترجمة الحرفي، حتى لا يحدث تحريف في ألفاظ كتاب الله الزجاج، لأن الأعجمي هذا الذي يقرأ. هذا الكتاب يقرأ كتاب الله مترجما هو يظن أن هذا من كلام الله ولكنه إن علم أن هذه الألفاظ ليست من كلام الله إنما مجرد تعبير عن معاني كلام الله عز وجل هنا اختلف الأمر لذلك تجد أن كثير من الأعاجم الذين لا يحسنون العربية يحرصون بناء على هذا على حفظ كتاب الله بألفاظه العربية وإن لم يفهمها وإن لم يفهم الألفاظ على حدة ولكنه يفهم المعنى المجمل لهذه الألفاظ أو لهذه الآية وبين الشيخ أن إبلاغه القرآن أو الإسلام إلى هؤلاء الناطقين غير العربية واجب بلا شك إن نشر الدعوة واجب وما لا يتم ما لا يتم الواجب إلا به فواجب لم نتمكن من ايصال الدعوة الى هؤلاء العاجب الا عن طريق لغتهم او بلغتهم فوجب هنا على طائفة منا أو على فئة ما أن تتعلم لغة الآخرين حتى تبلغ الدعوة إليهم، فصار فرضا كفائيا، وصار كذلك ترجمة معاني القرآن إلى الأخرى من الفروض الكفائية التي يعني صارت الآن يعني من أهم الفروض خاصة يعني بعد انتشار هذه الوسائل الحديثة في الاتصالات، فصار إبلاغ الإسلام إلى هذه الأمم. ميسرا ليس صعبا وهذا لا يحدث إلا عن طريق أن توصل إليهم هذه الدعوة بلغتهم حتى يفهموا تعين تعينت ترجمة القرآن أو ترجمة معين القرآن وكذلك يسكر في, في هذا ترجمة, ترجمة معين الحديث قال رحمه الله، لكن يشترط لجوال لجواز ذلك شروط: الأول ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يشتغل بها عنه، وعلى هذا فلا فلا, فلا, فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما حس حسب السياق. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه نعم هذه شروط مترجمة أو شروط الترجمة حتى تقبل شرعا الشرط الأول أن يعتقد القارئ لهذه الترجمة أنها ليست بديلة عن القرآن فأن اعتقد أنها بديلة فقد اعتقد اعتقادا فاسدا لأن كلام الله عز وجل ليس له بديل وليس له مثيل وليس له مشابه ومن ثم يعني اشترط العلماء أن يقوم المترجم بكتابة الآيات باللغة العربية كما هي و وبجانبها الترجمة, الترجمة المعنى إلى اللغة الأخرى ولكن لا يصح أن يكتب يعني كما قال ترجمة للقرآن منفصل عن الآيات يعني أن يؤلف كتاباً يسميه بترجمة القرآن ثم يحزف كل الآيات باللغة العربية ويكتفي فقط بمعنى الآيات باللغة الإنجليزية أو الفرنسية مثلا هذا لا يصح ويكون هذا خالف هذا الشرط الذي بيانه العلماء بل يلزمه أن يكتب الآية باللغة العربية وتحتها أو بجانبها معناها باللغة الأخرى وإلا يكون قد أخطأ آه. والشرط الثاني أن يكون المترجم عالماً بمدلولات الألفاظ ألفاظ العربية وألفاظ اللغة الأخرى التي يترجم إليها فإن كان جاهلاً بمدولات الألفاظ فإنه إلى شك سوف يخبط خبط عشواء لأنه لا يعرف المقصود لا بالآية باللغة العربية ولا ما يقابلها في اللغة الأخرى ومن ثم امتد هذا الواقع الكثير أو البعض من المستشرقين في في الخلط والخط في الترجمة لأنهم لا يعرف لا يعرفون مدلولات الألفاظ في اللغه العربية ومن ثم وقعوا في تحريف الكثير من معاني كتاب الله ومن ثم حذر العلماء من بعض هذه التفاسير لهؤلاء المستشرقين ومن فضل الله عز وجل أن الله صخر في هذا الزمان أو في السنوات الأخيرة الدولة السعودية المباركة عن طريق الهي الهيئات العلمية التي فيها إلى ترجمة كتاب الله أو ترجمة معاني كتاب الله إلى أغلب اللغات ولذلك من يذهب, من يذهب إلى الحرم يجد هذه التفسير قد ملأت الحرم المكي والمدني من فضل الله عز وجل وهي في غالبها تكون مأمونة ولذلك أيضا الشرط الثالث أن يكون المترجم عالما بمدلول الآيات من ناحية الشرعية يعني يكون عالما بمدلات الألفاظ من ناحية اللغوية وكذلك من الناحية الشرعية ولذلك يفضل أن يتصدى لهذا الباب أحد علماء التفسير وأحد المشتغلين بالتفسير وأحدوا طلبة العلم المتمكنين من العلم الحديث أو من التفسير ممن يحسن التمييز بين مدلولات الألفاظ من الحياة اللغوية وبين مدلولاتها من الحياة الشرعية وهنا يعني يأتي الشرط الجامعة لكل هذا أن يكون مأمونة فأهلاه يعني يكون مأمونا من اعتقد أن الترجمة بديل عن عن عن الآيات بالعربية ولا يكون مأمونا من لم يعلم دلالة الألفاظ في لغتين ولا يكون مأمونا من لم يعلم المعاني الشرعية للألفاظ يعني ما هو المقصود بمعنى الآيات أي تفسير الآيات بلغة العربية وكذلك أيضا نضيف إلى هذا يعني شرطا هاما أن يكون معروفا بالاستقامة على عقيدة أهل السنة لأنه إن كان على عقيدة بدعية أو على, على منهج بدعي فأنه يخشى أن يفسر آيات الصفات والآيات المتعلقة بالغيبيات بالهوى ويفسرها على ما يوافق بتعته ولذلك ينبغي أن لا يتصدى لهذا إلا العالم السلفي أو السني, أي السني أو طالب العلم السلفي السني والشيخ يعني كان أشار إلى هذا بقوله حيث يكون مسلما مستقيما في دينه ومشك صاحب البدع ليس مستقيما في دينه وليس مأمونا أي على كتاب الله عز وجل هذا ما تيسر بيانه بحول الله وبقوتي في هذا المجلس ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وننتقل الآن إن شاء الله إلى مجلس اداب وأخلاق طالب العلم بعد وبعض نقاط مع هذا إن شاء الله صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وأجيب على سؤال أحد إخواننا قبل أن نصرف نبدأ مجلس أذار طلب العلم يعني لدينا سؤال الآن يعني فلصّر وقت قبل أذان المغرب نجيب على, على سأل إن شاء الله هل يدخل تحت هذا القسم؟ أقصد بقسم الشيء الثاني، ثاني, ثاني. اختلاف الألفاظ والمعاني كانوا ما التمثيل وليس من باب التضاد. الاختلاف الوارد، الاختلاف الوارد في عدد أصحاب الكهف. هل جازر؟ أزي يعني يحضرون الآن أن عدد أصحاب الكه قد جاء مصراحا به في الكتاب في الآيات يعني هذا التصريح يعني واضح لا لينسى في خلاف فأين نشأ الخلاف؟ ذكر الايه التي جاء فيها تعداد اصحاب الكهف 5 6 78 منهم كان المقرر باعلم بعددهم اه هنا الله عز وجل بين في هذه الايه انه سبحانه الذي يعلم بعدديهم و سبحانه اشار إليش الى ما قيل في عددهم لكنه سبحانه لم أه يبين العدد هذا من الإيش من ال من ال من النسكوت عنهم مما نسكت عنه قد بين سبحانه أو يعني حسم سبحانه هذا الباب قولي الرّبي أعلم معدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تعرف إلا مراء ظاهر ولا تستفتي فيه منهم أحدا هذا هذا على إنه على إنه السكوت هذا هو الأولى ولا ندخله فَهَذَا مُتَأَوِّلٌ بَأَوْرَائِنَ وَلَا مُتَوَاهِمٌ بَأَوْهَامِنَ لا يعني لا لا نفحص فهذا ما أما إذا كان هناك اجتهاد اجتهادات في بعض هذا العلم هي لا مرجح بينها ولا نستطيع أن نقول أنها كلها من ال من المعاني التي تحت تحتملها تختاملها الآية لأنه بلا شك كان عدد أصحاب الكفر واحدا يعني كان عددا لا زيادة فيه ولا نقصان يعني لا يصلح أن يكون أن تكون الأعداد المختلفة تنطبق عليهم جميعا بل هو عدد واحد إما يكون عشر إما يكون سمانية إما يكون سبعة لكن ما كيف نعين هذا العدد الله أعلم بعدته هذا فبلا شك الراجح عدد واحد كيف أن نرجح لا سبيلنا إلى الترجيع أن الله تأثر بعلمهاسي والله تعالى أنا طيب إن شاء الله نبدأ درس وننتظر طلب الأمراض قليل إن الله،, بارك الله.